يلا كل مشجعين برشلونة اها اسمع اسمع اعطيني الكره يلا اها برشلونه فارس كل الملاعب عنده ميسي فنان واحسن لاعب ريال اه برشلونه فارس كل الملاعب عنده ميسي فنان واحسن لاعب ولع المدريدي ولع لك ولع ولع البرشا ولع لك ولع ولع المدريدي ولع لك بيسي ولع لك ولع ولع فك عاوي ولع